بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وبرك فمن كتاب أعلام السنة المنشورة لشيخ حفظ حكم رحمه الله تعالى لازل نتحدث. حول البيجره عن السؤال السابع والاخير وهو ما دليل الموالاه لله عز وجل والمعاذ الله وكما سبق فان المصنف رحمه الله ذكر بعض الادله على ذلك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 وفي الآية كما سبق كذلك دليل على أن المولاة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم الأولياء إن استحبوا الكفر على الإنح وكما سبق فإن الآية كذلك تدل. على حرمة موالاه الكافرين ولو كانت هناك مؤثرات تؤثر على نفس الإنسان بالضعف في ذلك كالقرابة ونحو ذلك فإنه ومع ذلك لا يجوز للمسلم أن يوالي الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسله وكما سبق في الايه دليل على حرمه اتخاذ الكافرين اولياء وان هذا العمل وهو موالاه الكافرين لا يجوز ان يكون في المؤمنين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وهي كذلك من الآيات والأدلة العامة في حرمة مولاة عموم اعداء الله عز وجل على أي ملة كان فلا يجوز للمسلم أن يتخذ هؤلاء أولياء وسبق الكلام كذلك تفصيلا حول معنى الموالاه ومعنى كذلك البراءة ولمن تكون الموالاة ومن من تكون البراءة وسبق كذلك الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على ذلك وسبق كذلك ونحن نختم هذا الجواب عن هذا السؤال الكلام عن بعض صور موالاه الكافرين ثم ننتهي من الحديث والجواب عن هذا السؤال بذكر ما تبقى من بعض الصور التي ليست من موالاة الكافرين أو ليست من صور موالاه الكافرين ربما اختلطت على بعض الناس فظنوها من الموالاة وكما سبق فإن هذه الصور التي نتحدث عنها ذكرنا منها صورتين فيما سبق الصورة الأولى الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي. وكما سبق فهذا جائز بشرط الا يكون ذلك على حساب أحكام الإسلام والدين كذلك سبق الكلام عن صورة, صورة أخرى من آه آه التعامل مع الكفار هي ليست من الموالاه وهي المؤجرة والمبايعه مع الكفار فيجوز للمسلم أن يؤجر نفسه ما لم يكن في ذلك مذلة وإهانة للمسلم ومن صور هذه المولاة البيع والشراء فيجوز البيع والشراء مع الكفار سواء كانوا أهل ذمة أو عهد أو أمان بل ربما في بعض أهل الحرب على يعني صورة الحال الذي ربما يكون فيه هذا العمل فيجوز البيع والشراء مع الكفار إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وعدم مضرة لهم وكان ذلك أيضا من ما يحتاجه المسلمون والا ففي العموم البيع والشراء مع المسلم اولى وان كان البيع والشراء مع الكافر الذي لا يضر المسلمين يجوز وقد جاءت الادله على ذلك قال البخاري رحمه الله في كتابه وقد بوت وقال باب الشراء والبيع من المشركين واهل الحرب باب البيع والشراء من المشركين واهل الحرب يعني يبوبوا بما يدل على جواز البيع والشراء مع المشركين او من المشركين سواء كانوا اهل سلم أو حرب وان كان اهل الحرب لهم ضابط تفصيليه في هذه المساله ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها وهذا كان في الهجرة العلمون قال ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية يعني ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم الرجل كلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأغنام ونحن ذلك فلعل الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معناه تريد شيئا منها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية يعني هل ستعطينا ذلك من باب البيع ام من باب الهديه لا. قال او قال نعم. قال لا بل بيع يعني قال هذا الرجل المشرك لا بل بيع يعني لا انا ساعطيكم هذا من باب البيع قال فاشترى منه شاه اي النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه شاه فدل هذا الحديث لما بوّب له البخاري رحمه الله ولهذه المسألة وهي جواز البيع والشراء مع المشركين أو من المشركين وأهل الحرب لأن هذا الرجل كان من مشرك مكة وأهل مكة يومئذ كانوا أهل حرب على الإسلام ولذلك فيجوز البيع والشراء مع الكفار عموماً بحسب ما تقتديه المصلحة للمسلمين وإلا في عموم الأمر فالبيع من المسلمين اولى وأفضل لكن لا يمنع ذلك أن تبيع من الكافر ولا سيما إذا كانت حاجتك عندهم فلا حرج عند ذلك ثم قال ابن حذر قال ابن وطال في شرح يعني البخاري في فتح الباري قال, قال ابن وطال معاملة الكفار جائزة إلا مع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين معاملة الكفار جائزة يقصد المعاملة في البيع والشراء جائزة إلا ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين فقد أعطيه أنا البيع أو أبيعه الشيء أو أشتري منه الشيء فيكون العوض أو الثمن مما يستعين به على المسلمين يعني على سبيل المثال أهل الحرب إذا يعني بعت أنت معهم اشتريت، فيجوز ما لم يكن فيه ما يضر المسلمين ويعود بالضرر على المسلمين على سبيل المثال مثلاً أعطاهم في العوض مثلا في سلعة أعطا في العوض مثلا دروع مثلا أسلحة مثلا تروس ونحو ذلك مما يستعين به الكافر في حرب المسلمين وإضرار بالمسلمين فعند ذلك لا يجوز البيع عند ذلك لماذا؟ لأن هذا البيع سيستعين به أو بأسابه على حرب المسلم لكن ما لم يكن في ذلك مضربة على المسلمين فلا أحرد ولا بس وهذا يعني اضطرد في عموم الحال مع عموم المشركين أي إذن وإن كان بعض الناس ربما يقول أحيانا بعض المسلمين يغالي في البيع وأده السلعة عند الكاثر وثمنها أقل من المسلم لا باس ولا حرج ان اشتريتها من الكافر ان كان في ذلك مصلحه لك عائده ومشكه عليك في تكلف شرائها من المسلم لكن لو قدرت على ان لا تشتري الا من المسلم فهذا خير وهذا من باب العظيم أن يشتري المسلم من المسلم لأن النفع اولى به المسلم وإن كان لا يحرم كما سبق من الكافر ومن الصور التي ليست من الموالاة قبول الهدية والإهداء اليهم لكن هذا أيضا عليه ضابط قبول الهدية من المشرك أو الكافر والإهداء إليه أي نعم يجوز قبول الهدية أو قبول هدية الكافر ويجوز الإهداء للكف، لكن هذا بضابط سائر الكلام عليه. والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما ساقه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس, أنس في إهداء وكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث علقه البخاري. هذا الرجل كان مشركا وهو الملك أو الأمير على هذه المنطقة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وذلك لما على صوت المسلمين في الجزيرة وصارت لهم شوكة فكانت القبائل المشركة في أطراف الجزيرة وغيره وكانت الجموع المشركة كثير منها يحاول. يعني مهادنة المسلمين فكانوا يرسلون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم من باب المهادنة وهذا إن ظهر من الكافر هذا خير للمسلم، إن الكافر يعني يهاجم المسلمين ولو بالهدية فهذا نوع من ظهار مذلة الكافر لكن لابد أن لا تكون أو لابد أن تكون هذه الهدية فيها أو ليس فيها ضر على المسلم في قبولها كما سيأتي إن شاء الله لذلك بواب البخاري وقال باب قبول الهدية من المشركين وحديث أنس أيضا يدل على ذلك في إهداء اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم الشافى المسمومة وأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثره هذا السم الذي كان في هذه هذه الشاء فأكل النبي صلى الله عليه وسلم بل قبول الدعوة دليلا على جواز قبول الكافر نعم وحديث إهداء ملك أيمه بغلة بيضاء للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهذا الرجل أهد النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركبها صلوات الله وسلامه عليه وأيضا المقوقس زعيم أو كبير مصر على النصارى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الهدايا وكان منها مارية التي صارت أم ولد بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث إهداء عمر رضي الله عنه اقوم المشرك حله حرير ايضا فعمر رضي الله عنه صح الحديث انه يعني راىه النبي صلى الله عليه وسلم حله من حرير فنهاه عن ذلك وعنها واخبره انه لا ليست هذه تحل للمسلم ذلك فاهداها عمر لاخ له من الرضاعه او لاخ من ام له مشرك في تفصيل في مسألة نحن فقية ليس محل الآن وأيضا حديث أسماء في وصل أمي وهي مشركة قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني واصلة جيبة هدايا معاها وهي جيد من مكة وذلك كان في عام حبيبية تقريبا فإن أمي جاءت واصلة أفأصلها يعني أبادلها يعني ذلك قال صلي أمك فدل على جواز قبول هديه المشرك وإهداء المشرك وأما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين حديث صحيح رواه الترمذي أبو داود. إني نهيت عن زبد المشركين يعني ما يقدمه المشرك للمسلم كعطية أو هدية أو نحو ذلك فهذا الحديث محمول على معنى اخر قال ابن حجر وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد التودد والموالاه والقبول في حق من يرجو بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام إذا إن المشركين محمول على ماذا؟ إذا كان قبول الهدية يؤثر على المسلم ويحدث في قلبه ود للكافر وإذا كان هذه الهدية ستكون من باب التودد سواء من المسلم أو من المشرك ستكون من باب التودد والموالاة أو ستبلم موالاة إذا كان كذلك فلا يدوث قبول الهدية وهذا الباب يعني للأسف هو أكثر ما يقبل به المسلمون هدايا الكفار في هذا الزمان أو يهادي به المسلمون الكفر في هذا الزمان. للأسف إنه أكثر هذا يكون من هذه الجهة إنه ده يتودد ولا يتودد تودد لإذابة الفوارق كما يقولون لإذابة الفوارق كما يقول مؤخّض بالفوارق الفوارق الإش العقائدي إنه كله كويس. ومعنى. مش وكلنا نحب بعض وكله بالايمان زي واحد خد شغل كبيره جدا في فتره تاع الدعيه الخنافس شغل كبيرة جدا يقول كله كويس المسلم والمسيحي واليهودي كله ايه كله بالايمان كله بالايمان يبقى كويس يعني ده يؤمن بشيء وده يؤمن بشيء وده يؤمن بشيء او كله طالما بيؤمن خلاص فإذا كانت الهديه من هذا الباب فتمنع ولا تجوز. أما إذا كانت الهديه بغرض تأنيسني وتاليفه على الإسلام فيجوز قبولها ويجوز بذلها. يعني يجوز أن أبذلها للكهف إذا كنت أنا باب أتألفه للإسلام. ويجوز أن أقبلها من الكهف. إذا كنت كذلك أتألفه للإسلام بل ربما يكون هذا الأمر من باب الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أعطي هدية عشان أألف له الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج أو يوم رجع من حلين وكان قد غنم صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرا وكان قد خرج معه في هذا اليوم صفوان ابن اميه المشرد وكان قد امهله النبي صلى الله عليه وسلم مده ينظر فيها امرهم لما فتح مكه فخرج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخذ منه دروعا ونحرا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذه معه استعانه به انما صفوان طلب ان يخرج وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي ذلك لأنه كان قد أخذ من صفوان ضروعا و ونحو ذلك من باب الاستعار ففي طريق الرجوع وكان المسلمون غانموا مغانم كثير كان من بين هذه المغانم وادي كبير جدا من الغنم أو العبل لا أذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي يرى صفوان بن أمية ينظر إلى هذا القطيع الكبير بإعجاب شديد جدا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في عينه حب ذلك وأن حب أن يتملك مثل ذلك فقال أتعجبك قال نعم تعجبني قال هي لك يعني الغنم دي كلها لك أو هذا القطيع كله لك فلما كان ذلك أسلم صفوان ابن اميه وقال لاهل مكه مكة والله إنه أو من عند من لا يخشى الفقر إنه يعطي عطية من لا يخشى الفقر أو كلمة النحو فهنا كانت الهدية لها أثر بتأنيسه وتاليفه على الاسلام ومن الصور أيضا الذي ليست من المولح رد السلام عليهم رد السلام على الكفار وذلك إذا سلم الكافر على المسلم وقال السلام عليهم فهنا هل يرد عليه المسلم السلام أم لا يرد اختلف علماء السلف في ذلك ولكن الصحيح وجوب رد السلام وجوب رد السلام ما لم يكن فيه مصلحة من جهة أخرى يعني إذا كان الكافر يسلم على المسلم وهذا الكافر ليس من أهل الإذاء ولا يعني فيه شر من جهة ما أو يراد من السلام رب السلام مصلحة ما فالصحيح وجوب رد السلام قال ابن القيم اختلف في وجوبه يعني رب السلام على الكفار فالجمهور على وجوبه وهو الصواد كما قال وقال الطائفة لا يجب الرب عليهم كما لا يجب على أهل البله، وهو أولى بيقول يعني ابن القيم أن بعض السلف قالوا أو بعض العلماء قالوا أنه لا يجوز الرد على الكفار رب السلام بدليل أو بقياس. عدم الرد على أهل البدع فأهل الإسلام متفقون على جواز ترك رد السلام على أهل البدع زجرا لهم فلذلك يقول هؤلاء أو أصحاب هذا القول أنه يجوز ترك أو أنه لا يجوز رد السلام من باب أنهم أشر من أهل البدع هذا كافر أشر من أهل البدع لكن في الحقيقة الصحيح وجوب رد السلام لماذا؟ لأن أهل البدع إنما نترك رد السلام زجرا لهم لمصلحة ما لزجرهم وردهم وأما أهل الكفر فرد السلام إنما جاء بالنص انما جاء بالنص وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعلي ولذلك رد السلام على الكافر يكون بماذا؟ وعلي إذا قال السلام عليه يقول المسلم وعلي ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأهم به السلام إذن لا يجوز مبادئتهم بالسلام إلا في أحوال كذا الفقهاء تكلموا فيها تفصيلا لكن بالأصل لا يجوز لكن رد السلام عليهم واجب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم أيها ما لم يكن في مصلحة من ترك رد السلام معتبرة شرعا إلا فرد السلام ليس من الموادهة أيضا من صور أو من الصور التي ليست من الموالد، وهي آخر هذه الصور، الانتفاع بما عندهم من الصور التي ليست من الموالد، الانتفاع بما عندهم، الانتفاع بما عند القفار، فيجوز للمسلم أن يتلقى من غير المسلم. ما ينفعه في علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية وأمثال هذا في منافع للمسلمين أم لا؟ أي نعم فيه منافع للمسلمين ولذلك هذا من الجائز ويجوز للمسلمين أن يقلد الكفارة في أي نعم يقللوا في الطب في الفيزياء في, في, في, في المصلحة الراجعة من الطب فيزياء الفيزياء مش في عموم الأمر من الألف إلى الياء أقصد بذلك أنه مثلا الطب مثلا لابد أن يدرس باللغة مثلا الإنجليزية مثلا إذا هو بيقوله كده وإن كان بيقصده والله أعلم كما يقول بعض علماء اللغة العربية بيقولوا يوم ما يقصده تعجيز المسلمين وأنهم ما يقولوا أن الطب لا ينفعش يدرس إلا باللغة الإنجليزية طب ما هو بيدرس بلغة تانية غير الإنجليزية بالفرنسية برضو بيدرس الطب المانيا ها؟ وفي ألمانيا بالألمانيا طب ايش بقى تركيا طب ايش ولذلك ولذلك إذا أخذنا الطب أخذنا علم الطب وليس الطريقة في تنفيذ المسألة وليس التقليد الأعمى في كل المسألة من حيث الظاهر والبطن وكل يعني أنا أذكر حادثة يعني حدثت لأحد الاخوه يقول زوجته مرضت بشدة ليلا واشتد المرض جدا وكلا بد من إسعافها فذهبوا بها إلى مستشفى عام في الليل فلما دخلوا الاستقبال وجد في الاستقبال طبيب فقال له الضرورة تبيح المحظوظ خلاص. فإن كان الأمر في تحت الاضطرار والضرور، لكن العجب أن هذا الطبيب لما أراد إنه يكشف يعني كشف الطبي أو يقوم بمؤممة ال الطبي، يأمر الرجل بالخروج من الغرفة ساعة اثنين أو ثلاثة بالليل الليل أو يأمره من هذا يأمره بالخروج من الغرفة قال له طيب إل ما أصبح أن أنا أخرج قال له طبيا ما ينفعش قال له وأنا أدور كثير في الطب قال له هو كده الطب من تمت الأشواء إيه اللي يوقفك أنت في المساء؟ فانظر إلى التخلف ده تخلف فالطب حتى لو هم قالوا كده حتى بالفعل قالوا كده الإسلام يمنع ذاته لذلك الأخص قال له والإسلام يقول غير الطب اللي أنت بتعبده الإسلام يقول لا يخلون رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالث أيها فهذه الصورة الأخيرة ليست من المولاء إذا كنا ننتفع بما عندهم من المنافع وهذا حين تنعلم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي يعني لو في مسلم يعلم هذه العلوم ناخذها عن المسلم ولا نقول عن الكفار وكذلك يجوز الانتفاع بهم في دلاله الطريق وما عندهم من سلاح وملابس وغير ذلك يعني يجوز ان انا انتفع بيه في دلالة الطريق زي ما النب لم استعام في مين؟ الذي اخذه في الهدر مواقف الموضوع الطريق دا دايما انا يعني احضرني واذا ذكرتها اتفا مرة الخلطة دلالة الطريق ذكرتني بالمثل ذكره الشيخنا الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى انه من الغلو الخلط بين صور الموالاة والصور التي ليست من الموالاة إنه أحد أن أخيني من الإخوة الملتحين ذهب إلى إنجلترا ومعهم عنوان يريدون الوصول إليه ولا يعرفون فلقيهم رجل إنجليزي فقالوا له يعني أين هذا العنوان فقال تعالوا أدلكم فأخذهم وأوصلهم إلى ما يريدون فبعدما أوصلهم يعني استدبروا الرجل وانطلقوا مسرعين ماشيين فنادهم الرجل قال الم اوصلكم الى ما تريدون قالوا نعم قال عندنا في بلادنا من يعني يفعل ذلك لاخر يقول له شكرا فقالوا نحن نعرف لكنك كف انظر الى الخلط فهذه صورة ليست من الموالاه انك هتقول له شكرا هذه ليست موالاه من لم يشكر الناس لم يشكر الله لو أدى إليك معروفا فإذا قلت له شكرا بمشمل مولاة ده بل حقه عليك أن تقول له شكرا أشكرك نعم. قال وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها. وأدلة الانتفاع بالكفار نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريتا منها. فدل ذلك على جواز أخر ما عندهم والانتفاع بما عندهم من المنافع أما المولادة أو من صور المولادة بدرجة ما ان احنا نأخذ ما لا ينفعنا وهو من خصائصهم مثل ما يفعله بعض الناس كالشباب يعني التافي الذي يأخذ عن الكفار تسريحة الشعر او الثياب المخصوصة البنطيل اللي هي الديقة او البنطل البنطلون الصائد ونحو ذلك او البنات أهلنا من المشركات تبرث ثياب والعياذ بالله مخصوصة بهم والعياذ بالله من ثياب الكفر أو العادات حتى أو العادات في الألفاظ في العبارات في التصرفات ونحو ذلك هذا من صور المولاه بدرجة ضعف يدل على إعجاب بهم أو نقل لهذه الأشياء يدل على إعجاب بهم مما يدل على نوع من الاحترام لهم وطيب هل يعد مثلا صور بعض لعيب الكرة مثلا على الثياب مثلا نحو ذلك او صور مثلا او اسماء لبعض لعيب الكرة او نحو ذلك من صور الموالد الحقيقه انه لو فعل ذلك معجبا فهذا من يعني المولى إن درم بالاحترام والتوقير والإعجاب بالكف لو فعلوا بذلك فهذا نعمل وأيضا هذه مسألة الخيا أيضا يعني يعني ننبه إليه بعض إخواننا حفظهم الله يعني بيعرف اللغة الإنجليزية وبعض إخواننا ما يعلمش مثلا لغته فربما يزيد هذا الآخر يلبس مثلا خنلة مكتوب عليها اسم لعيب كرة مس من أمثال الكفار أو نحو ذلك يوم يعمل إيه؟ يعني يسيء إليه سائة شديدة ويتأمبه به بالموالاة والمش نحو ذلك فلا بد من وضع الأمور في نصابها وضرراتها ونبين لهم المسألة تفصيلا نقف على السؤال التالي وهو ما دليل شهادة أن محمدا رضي الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا استغفر الله فيها.